يك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليهم آياتنا ولا مستكبرك ألم يسمعها كألم يسمعها كأن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 تمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله.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 إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 وإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موجو كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور